وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَالْيَوْمَ أُرِيدُ لِإِنْسَانٍ مِّن مَّخْلُوقٍ خُلِقَ, خلق مِنْ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراء فصل وما هو دي الهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الله أكبر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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعرضوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده